وَأَلَّا تَعْلُوَ عَلَى اللَّهِ إِنِّي أَتِيكُم بِسُلْطَانٍ بِهِ وَإِنِّي عُزْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَلَّتَرْجُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِفَأَعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّهَا أُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِبْ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَبَعُونَ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 أهلكناهم، أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون.